أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه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 إِلَ فِيعَوْونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْبَرُ وَكَانوا قَوْمًا عَين فَقالوا أَنُؤ مِنُ لِبَ شَرَينِ مسلِْنَا وَقَومُهُ مَالَنَ عَابِدُون فَكَذَّبُهُ مَا مِنَ المُهَّكين.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 فَإِبَاتُوا وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَمَرَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زبرا.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 يَأْتِتُ تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ تَنقَصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَ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 تَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلِ اتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ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 قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ رُوعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 فَإِنَّكُمْ تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ما اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ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 لعلي أعمل صالحا فِيمَا تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في سُورِ فَلَا انْسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون.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 إنِهُ كَانَ فرَريقُم مِن عباد يكُلونَ رَبَّنَ آممَ فَغْفِر لنَا وَررحَمنَا وَأَ تَخَرُ الرَّاحِمين فَاتَّخَذْتُمُهُم سِخرِيًا حتىَ أَ سَوكُمْ ذِكْرِي وَكُُم مِنهُم تَبحَكُون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 لئن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 وَْيَشْهَذاَ عَذاابَهُ مَا فَائِفَةُ مِنَمُؤمننين الزَّان لَا يَكِحُ إللاا زَانَةً أَوْ مشرِكَ وَزانَةُ لا يَكِحُهَا إِلا زَانٍ أَو مشرِك وَحُرجْمَ ذلكَِكَ على المُؤمنِنين. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إلا الذي نَتَبُوا مِ بعد ذَلِكَ وَأَصْح فَإِن اللهَّهَ غَفُور الرَّحيِيم.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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وَالْخَامِسَةُ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 والله سميع عليم وَلَا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ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 او ابنائهم او ابناء عولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او بني اخواتهم ما ملكت الأيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخبرون من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم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 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم